ب و ك ت و 26. ستة وعشرون. ستة وعشرون. م ش ا ت في الطبيعة. في الطبيعة. ك ن هن ها كويّ ตรง نن؟ م ِ ك ا أ ت ر ى ذ ل ك ا ل ب ر ش أترى ذلك البرش؟ ك ن ه ن ْ ب ك ْ ا ل ْ ر أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ ك ن ه ُ ن ْ ب ا ل ْ ر ك أترى تلك القرية؟ ن ن ك ا أترى تلك القرية؟ ك ن ه ن ْ ا ل أترى ا ن ت ر ا ر ك ن ن أ ر ى ي ك ا ذلك นัตร ذلك น هر? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะัตระ ذلك ا ัตร ذلك เจคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะอ่บะัตระ تلك ا ل ب ح ي ر ผดิฉันชอบนกตัวนั้น يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. دي شان ชอบ ت تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. دي شان ชอบ تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นยุ่ง ن ีบุนีแด ن ิคัลมุดิฉันชอบสวนนั้นตัวจีบุนีทิลเคลพอี่ดิฉันชอบดอกไม้นี้ตัว تعجبني هذه الزهرة. ديشان، و ن ن م ن س و ي أنا أرى أن هذا ج م ي ل ا ن ا أرى ن هذا ج م ي ل ا ديشان، و ن ن م ن أنا ر ى ن هذا ممتعاً. أنا أرى أن هذا ممتعاً. ดิฉันว่านั่นมันงดงามฉันเห็นว่านั่นมันน่าเกลียดฉันิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ أنا أجد أن هذا مملاً. أنا أجد أن هذا م م ل ا ديشان، و ا ن ن م ن ي َ ا أنا أرى أن هذا فظيعاً. أنا أرى أن هذا ف ظ ي ع ا